رب العالمين والصلاة والسلام على العاشف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهينا المرة الماضية من مقدمة التي تكلمنا فيها عن ناشطة الموصول الفقه وتعريف الموصول للفقه وبعض المقدمات بعض الأمور الضرورية التي ينبغي أن يتعلمها أي طالب لعلم الأصول ان شاء الله نبدأ هذا اليوم في ال. قراءة الكتاب الأول، الأخوة لو فكر المقدمة، أنا شرحت فيها قلت إن أصول الفقه أبوابه أربعة، أربعة أبواب رئيسية لعلم أصول الفقه، باب الأول الأحكام، الباب الثاني الأدلة، الباب الثالث قواعد الاستنباط، الباب الرابع أحوال المستنبط. وذكرنا أن متن الورقات متن سهل ومتن بسيط ومتن اقتصر فيه على الراجح ومتن خالي من المسائل الكلامية وخالي من الخلافات ده غير نواق أول متن أولف يعلم أصول الفقه إيبا ان شاء الله طريقتنا في شرح الكتاب أن احنا هنقرأ المتن الأول نقرأ متن الورقات الأول نشرحه اللي مكتوب في المتن الأول طبعاً اللي مكتوب في المتن ممكن يكون مش بنفس الترتيب اللي ذكرته في المقدمة يعني يكون مدخل جزء من الأحكام مقدم جزء مؤخر جزء هي بترتيب مختلف شوية عن الترتيبة المعتمدة عند الأصولين بعد كده زي ما أنا قلت اللي رتب الأصول الفقه بعد كده الغزالي فحنا هنقرأ الكتاب نقرأ متن الكتاب بحيث أن نفهم الألفاظ اللي هو قالها وقالها ليه وبعد ما ننتهي من متن الكتاب هنأخذ بعض المقاطع منه نزدها تفصيلا يعني مثلا عندك هنا في الكتاب تكلم على تعريف أصول الفقه خلاص تعريف أصول الفقه كافي جدا اللي هو ذكره في الكتاب إنما تكلم عن الأحكام فصل الأحكام كله أجمله بإشارة صغيرة جدا فإحنا هنقرأ اللي في الكتاب ونفهمه النهاردو وبعد كده المرة اللي نقوم جايبين العرض زي المرة اللي فاتت وناخد الجزء بتاع الأحكام اللي هو أجمله ونفصله بعض الشيء بحيث أن يكون عندك تصور مكتمل لعلم وصول الفقه في نقطة مهمة برضو قبل الغزالي كانوا بيعتبروا إن الأحكام ما هي إلا مقد الكلام عن الأحكام ما هو إلا مقدمة للكلام في أصول الفقه. الكلام عن الاحكام ما هو إلا مقدمة للكلام في أصول الفقه. ولذلك كانوا يختصروا الكلام فيه. بخلاف من بعض الغزالي يتكلم في الأحكام، يتكلم في الأحكام كجزء من أصول الفقه. فلذلك هو في المقدمة هنا مقدمة الإمام الجويني هتلاقي ذكر الأحكام مرة عليها مرور سريع. فإحنا علشان تتضح الصورة عندك، إن شاء الله المره القادمه ناخد الجزء بتاع الأحكام ونفصله ونوضحه بطريقة أكتر من اللي موجوده في اللي في المتن. أنا في شرح الكتاب بإذن الله عز وجل هنمشي بالطريقة دي بأمرين. أمر أولاني نحنا نقرأ المتن الكتاب، متن الورقات، متن الورقات، متن صغير، ومتن وشرح جلال الدين المحلي برضو شرح صغير. هنقرأ المتن كويس. بحسن فهم ألفاظه ونفكها كويس ونعرف الراجح عند الإمام الجويني في كل مسألة. وبعد كده بعد ما نقرأ المتن نرجع ناخد نفس الموضوع تاني بس نعيد إضافة بعض النقاط الرئيسية المهمة اللي لابد من إضافتها في الشرح. يبقى زي المرة اللي فاتت، المرة اللي فاتت أنا تكلمت في المقدمة وقلت إيه هو تعريف أصول الفقه وأركان أصول الفقه وحكم أصول الفقه والكلام ده، صح؟ طيب، هو هيجي دلوقتي نقرأ المقدمة بتاعته، في حاجات ذكرها، وحاجات ما ذكرهاش، اللي ذكرها خلص، اللي ما ذكرهاش، إحنا قلنا نفس الكلام، نفس الكلام هيكون هنا نقرأ المقدمة، نقرأ الكلام اللي هو كتبه. الجزء اللي هو ما ذكروش من القضايا المهمة هن ايه نشرحها لوحدها طيب نبدأ نقرأ متن الورقات الإمام الجوني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول فصول من أصول الفقه فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه طيب الإخوة واضح أن كلهم جابوا كتاب أوضح ليها عبارات <تصفيق> أنا قلت المرة اللي فاتت صح؟ قلت أن احنا عنق أن عليك في المعهد هنا المتن بشرح جلال الدين المحلي المتن بشرح جلال الدين المحلي الكتاب اللي معاك شرح لشرح جلال الدين اللي المحلي فهو الكتاب ده اللي عايز يستزيد لكن علشان أنا أشرح أوضح العبارات في أولى وتانية هيبقى الوقت مش هيكفي ومش ده مقصودنا في السنة الأولى والسنة التانية مقصودنا في أولى وتانية أن يكون يكتمل عندك تصور كامل لعلم وصول الفقه فكرة علم وصول الفقه أكبر من الكتاب اللي في إيدك أو أكبر من أنه هو نخلص كتاب واحد يبقى إحنا أتقلنا هذا العلم لكن إحنا عايزين العلم علم جديد علينا فبنقول ناخد متن صغير نفهم من خلال هذا المتن تصور إجمالي عن هذا العلم ما هي القضايا التي يتكلم فيها أهم القضايا الراجح في كل قضية من هذه القضايا المهمة نأخذ تصور إجمالي بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى من إتقان هذا العلم بل مرحلة الأولى الهدف منها وجود تصور إجمالي عند طالب هذا العلم بحيث أنه إذا قرأ في أي كتاب يستطيع أنه هو يفهم علم الأصول طبعا أنا مش معنى كده أنا بقول كتاب أوضح العبارات كتاب مش مهم أنا هو أفضل الكتب اللي شرحت كتاب جلال الدين المحلي كتاب المتن الورقات بشرح جلال الدين المحلي لكن إحنا المقرر عندنا في المعهد مش كتاب أوضح العبارات كتاب أوضح العبارات هتلاقي فيه أكتر من اللي أنا بقوله بكتير يعني أنا مع الشرح مش هستوعب كل اللي موجود عندك في كتاب أو العبارات، فأنت هتستأنس بهذا الكتاب في الأمور اللي ممكن تكون اللي لانا أكون فصلت فيها هتلاقي التفصيل ده موجود عندك في الكتاب، الأمور لانا ما فصلتش فيها وعايزين أنت تستزيدها هتلاقي برضه اللي استزداد عندك في في الكتاب، لكن مش ده الكتاب المقرر عليك في الدراسة، مش ده الكتاب اللي هيجي منه الامتحان، مش ده الكتاب اللي أنا بعتني به الاعتناء الكامل في الشرح. المتن نفسه اسمه متن الورقات هتلاقيه موجود عندك في الكتاب حطه في مربع ماشي اللي محطوط عندك في المربع في الكتاب ده المتن بتاع الورقات والشرح بتاع جلال الدين المحلي كمان المتن الورقات محطوط ما بين قوسين وشرح جلال الدين المحلي بره الاقواس يعني ايه خط تخين وخط رفيع إيه هم سبع ورقات متن الورقات على بعضه، آه، آه، دول متن الورقات من صفحة 35 وتلاتين إلى ثمانية والخط الكبير خالص يعني ده اللي متن الورقات الكتاب اللي معاك ده كافي ما بيش حاجة ثانية خالص. ما هو اللي أنا هقوله ده متضمنه زيادة فأنت اللي علينا بقوله بس وبعدين يعني بالنسبة لوصول الفقر بالذات مصرحة. مصرحة. مصرحة. آه. أنا قلت لكم ما تشتريش كده متن الورقات ده ما اي متن باتنين جنيه هتلاقي بيتباع كده متن صغير باتنين جنيه بشرح المحلي المحل يعني خلي الاخوة تطبعه وتجيبهلك بسيطة أنا, مش أنا, انا بقرأ معاك المتن علشان تفهم كلام يعني تشوف كلام الجويني متسلسل على بعضه لكن انا لما هاجي اشرح مش هشرح الصفحتين دول كلهم في لحظة أنا بقرأ معاك المتن الأول. تتخيل ترتيب الكلام. أخواني دراسة الكتاب مش مجرد إن أنا أقول لك معنى الكلمات. دراسة الكتاب مش مجرد إن أنا أقول إيه معنى الكلمات اللي في الكتاب. دراسة الكتاب تعرف هو بدأ بإيه وبدأ ليه بإيه؟ وبعدين إيه القضايا اللي قالها وإيه القضايا اللي ما قالهاش القضايا اللي أجملها وإيه القضايا اللي فصلها. طب وهنا فصل ليه وهنا أجمل لي وهنا أعرض عن ذكر بعض القضايا المهمة لي. درست الكتاب. ف يعني من الأفضل ان احنا نقرأ كتاب الورقات على بعضه وكتاب صغير خالص حتى هو سماه ورقات يعني هذه ورقات يعني كم ورقه صغيره يعني تمام مش عارف بقى الكتاب اللي معاكم اللي هو أوضح العبارات حط فيه متن الورقات على بعضه في الأول ولا لا بقسمه مربعات وشرحه وعملوا وحدات اه دي طبعًا مكتبة نزار مصطفى الباز. نزار مصطفى الباز. مكتبة مكتبة سما مكتبة نزار مصطفى الباز. المؤلف يعني المحقق أبو عائش. أبو عائش عبد المنعم رحيم. أنا كان قصدي نحنا نقرأ المقدمة بتاعه الإمام الجويني. علشان المقدمة دي هو ذكر فيها جزء من اللي أنا شرحته قبل كده. أنا مش هزكوا تحتاروا. إحنا ممكن نلغي الكتاب على جنب خالص ونشرح من العرض بتاع الباور بوينت وتاخد الورق في الآخر. بس أنا ما بحبش كده. لأن لابد إن الارتباط بالكتب. يعني ممكن أرتب لك مسائل الأصول الفقه ترتيبه اللي هي موجودة عند ال الارتبها الإمام الغزالي واعتمدها المتأخرين. والترتيبة ده هي تعملها باور وعرض الباور ده تاخد ورق اللي ده رفل ما لك وخلاص بس كده انت مازال في حاجز كبير بينك وبين الكتب فاحنا لابد من كسر هذا الحاجز وطريقة الملخصات دي طريقة يعني الناس اللي بتتكلم في طرق التدريس بيتكلموا عن طريقة الملخصات كثيرا ما تخل بالمضمون احنا عايزين ندرس الكتاب بتاع الورقات بتاع الجوني يبقى ندرس كتاب ورقات الجوني نقرأ الورقات صح وهذا ده يؤكد كلامي إحنا مش جينا عشان نمتحنا جين عشان نفهم عشان عشان أنت بعد ما تخلص المعهد تستطيع أن أنت يعني تعمل يعني أن أنت تشتغل بالكتب تقدر تقرأ فيها وتمارسها وتفهمها وتخدمها فده مش هيجي بأن أنا يبقى ملخص ألخص وأذكره وأدخل أمتعنا وخلاص الملخصات دي تنفع قصة الامتحانات وخلاص لكن انا عايز ان انت تعيش مع الكتاب فانتوا تفتوا مني ولا ايه لا لسه ودعنا شو تهنى شو شديد عليكم هو انا انا كتاب أوضح العبارات هو أفضل كتب لشرح الكتاب ودايما في وصول الفقه مهما أنا شرحت هتبص تلاقي نقاط عندك فيها إشكالات فأنا قلت الكتاب ده الأخ تجيبه عادي ما فيش مشكلة لي عشان لما تلاقي عندك إشكال هتفتح الكتاب هتلاقي فيه حل الإشكال ده لأن مش أدرى ده حل كل إشكالات اللي الكتاب تمام لكن مش معنى كده ان هو المقرر للدراسة وانا لو تفتكروا في اول مرة قلت الكلام ده قلت يا اخوانا مش هندرس كتاب اوضح العبارات وقلت قلت مش هندرس كتاب اوضح العبارات احنا هندرس كتاب الورقات طيب نبدا ولا ايه المربعات الصغيرة دي مش المربعات كمان اللي ما بين الاقواس فيها اللي هو اللي مكتوب بخط بول اللي مكتوب بخط تقيل بس بيقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب طيب ما تشغلش بالك بالكتاب يا شباب اخواننا تشغلوش بالكم بالكتاب ركزوا معايا في اللي انا هقوله وخد مني الفكره اللي انا عايز اقولها النهارده ماشي وبعد كده روح اقرا في الكتاب براحتك بالفعل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع والعلم ضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها قررت أنا كلام كتير عشان في الآخر يوصل يقولك إيه هو تعريف أصول الفقه أنتوا لو فاكرين إحنا شرحنا تعريف أصول الفقه وقلت وإحنا بنشرح تعريف أصول الفقه قلت أنا مش هقف دلوقتي مع التعريفات أنا عايز ديك المعنى لكن مش دي طريقة الأصليين الأصليين بيقفوا مع كل حرف مش مع كل كلمة مع كل حرف فهو الجواني عايز يعرفك يعني أصول فقه فشوف بقى ماشا إزاي قال لك كلمة أصول فقه دي بتتكون من كلمتين أصول وفقه يبقى عشان عرفك أصول الفقه لازم عرفك يعني إيه كلمة أصول لوحدها ويعني إيه كلمة فقه لوحدها وبعدين يعني إيه كلمة أصول الفقه لما للاتنين يتحطوا جنب بعض بقول الجزء الطويل اللي أنا قريته ده كله عبارة عن إيه عبارة عن تعريف علم موصول الفقه الجواني عايز يعرف لنا علم موصول الفقه فيعرفه عرفوا إزاي إحنا قلنا تعريف قلنا تعريف اللي هو الأحكام استنباط الأحكام من الأدل استنباط الأحكام قواعد استنباط الأحكام من الأدل طبعا في تعريفات كتير وفي اتجاهات في التعريف أصلًا لكن أنا قلت سعادها أنا عايزك تعرف المعنى بس عايزك تعرف اللي المعنى إنما طريقة الأصوليين لا مش دي طريقة الأصوليين شوف الجويني مشى إزاي يعني أنا عايز قبل ما نشرح الكلام نشوف الترتية اللي هو مشى فيها هو عايز يعرفك يعني أصول فقه عايز يعرفك يعني إيه أصول فقه فهيقولك أنا عرفك كلمة أصول لوحدها الأول يعني إيه وكلمة فقه لوحدها الأول يعني إيه وبعدين كلمة أصول وكلمة فقه الاثنين لما نحطهم على بعض معناهم ايه؟ تمام كده؟ واضح؟ طيب كلمة أصول لوحدها قال لأ ما كلمة أصول دي جمع يبقى ناخد المفرد ناخد الايه؟ المفرد بتاعه نعرفه طيب هيعرف المفرد قال المفرد اللي هو الأصل وعرفه وبضضها تتميز الأشياء مدام أنا في أصل يبقى لازم يبقى في فرع فعرف الأصل أعرف الايه؟ الفرع عشان يتميز الأصل طيب، خلصنا من موضوع الأصل الفقه بقى هو عايز يعرفني إيه هو الفقه فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هو عرف الفقه بكده معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها إيه؟ الاجتهاد لازم هيشرح لنا كلمة كلمة لازم هيشرح لنا يعني معرفة ولازم هيشرح لنا يعني أحكام شرعية ولازم هيشرح لنا يعني طريقها الإيه؟ الاجتهاد. أم عامل إيه؟ أم سارد الأحكام. هذه أول حاجة. قال الأحكام سبعة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وها ده على يعمل إيه؟ على يقول لنا ايه هي الأحكام؟ صح؟ ما هو عرف الفقه بنوع معرفة الإيه؟ الأحكام. فقال لنا ايه هي الأحكام؟ لكن لسه ما قال لنا شئ هي المعرفة. فقال لنا إيه؟ عايز يجيب لنا المعرفة. فقام اتكلم على ان الفقه جزء من العلم وتكلم على العلم علشان في الآخر يقولنا ان العلم هو المعرفة عايز يقول لي إن ايه هي المعرفة فيقول لي ان المعرفة هي العلم طب فعشان يعرف لي العلم عرف لي بقى الجهل وأنواع العلم علم الضروري والعلم الإيه؟ المكتسب طيب وعايز افرق ما بين العلم عن الحاجات التانية عن الظن والشك جاي كل بقى تعريف الظن والشك ليه عشان أعرف العلم، طب وأعرف العلم ليه؟ عشان أعرف المعرفة، ليه؟ عشان هو في الفقه معرفة الأحكام الشرائية، تمام؟ طيب، وكل كلمة بيقولها بقى في التعرفات اللي في النص دي لازم يعرفها لك، يعني مثلا قال العلم المكتسب الموقوف على النظر والاستدلال، لازم يعرف لك النظر ولازم يعرف لك الاستدلال، هيقول الاستدلال كذا والنظر كذا كل ده عشان يوصل في الآخر ليه؟ لك في الآخر أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ده تعريف أصول الفقه عند الإمام الجويم وده احنا شرحنا قبل كده تعريف أصول الفقه قلنا أصول الفقه عبارة عن إيه؟ طبعا ده كلام بالمعنى قلنا عبارة عن قواعد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها صح؟ قواعد استنباط الأحكام من الأدلة قلنا أصول الفقهة برعا قواعد هذه القواعد أنت تطبقها على الأحكام على الأدلة لتستخرج منها الأحكام الشرعية لكن ده شرح بالمعنى إنما تعريف الجويني مش ده تعريف الجواني العلماء ليهم في الوصولين بالذات في التعريفات تدقيق شديد جدا في مسألة التعريف وطبعا واضح من الطريقة اللي الجيوني عرف بيها يعني هو لما يقبأ بيقول هذه ورقات في علم وصول الفقه وبعد كده ياخد صفحة ونص في التعريف بتاع علم وصول الفقه بس يبقى ادي اهتمامه بالتعريف اهتمام كبير جدا واضح يبقى اهتمام كبير جدا طبعا هو بعد ما قال واصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها أم ذكر أبواب أصول الفقه علشان يشرح كلمة التي طريقها الاجتهاد. كل ده عايز يشرح كلمة فقه وكلمة أصول وبعدين كلمتين لما نركبهم علي على بعض دي طريقة بقى مشهورة عند الأصوليين اسمها تعريف أصول الفقه باعتباره مفردا باعتبار مفرديه باعتباره مركبا وتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا يعني تعريفه باعتباره مركبا ويعني تعريفه باعتباره لقبا تعريفه باعتباره مركبا يعني كلمة أصول الفقه دي كلمتين مركبة من كلمتين كلمة أصول وكلمة فقه فهنعرفه باعتباره مركبا هنعرف كل كلمة لوحدها نقول كلمة أصول لوحدها يعني إيه ونقول كلمة فقه لوحدها يعني إيه خلاص طيب أما تعريفه باعتباره لقبا فهنعتبر كلمة أصول الفقه دي كلمة واحدة على بعضيها تدل على مسمى معين ما هو هذا المسمى؟ واضح؟ تمام؟ فهو ذكر التعريفين التعريف أصول الفقه باعتباره مركباً وتعريف أصول الفقه باعتباره لقباً يبقى حوالي صفحة ونص في الكلام على تعريف أصول الفقه طيب ليه إحنا ما بدأناش بالمقدمة بتاعة الجويني أول ما بدأنا نشرح وبدأنا في تعريف أصول الفقه بالكلام ده مباشرة العلم كان جديد عليك لسه أنت لسه ما خدتش في حاجة لسه ما تعرفش العلم ده بيتكلم عن إيه إيه هي المواضيع بتاعته إيه هي القضايا اللي بيتكلم فيها إيه هي المباحث بتاعته فتخيل لو أنت أول ما أنا بدأت أشرح لك قمت بدأ لك في الكلام ده إيه اللي هيحصل هتاخد انطباع إن العلم كله بالتعقيد ده صح؟ فأنا ده السبب فأنا فأن قدمت المقدمة اللي احنا خدنا فيها ثلاث مرات قبل كده قدمتها الأول عشان يحصل عندك التصور لهذا العلم وبعد كده لما نيجي نشرح ونقرأ في الألفاظ ونفسر في الألفاظ ما يكونش تفسير اللفظ حامل ليك على أن أنت تتوه عن المعنى المفروض اللفظ يحمله واضح الكلام كده؟ ماشي يا أخوانا؟ أخوانا الأمور تمام؟ طيب نبدأ بقى نشرح كلمة كلمة في في التعريف الطويل اللي قاله الجوين يقول أما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه مش هنقف بقى ليه اسمها ما ورقات وليه قال هي هذه ورقات وأشر أو ما أشارش مش ده المقصود المقصود نحن نفهم إن هو بيقول ان هو هيكتب كذا ورقة صغيرة تجتمل على إيه فصول من أصول الفقه يعني هو قال أهوت في الأول في كتابه أنا مش هشرح ايه اصول كلها هتم ه... ببعض المسائل اللي ايه المفروض ان هي تكون مسائل رئيسية ومسائل مهمة على معرفة فصول من اصول الفقه وذلك وذلك اللي هو ايه اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين يعني كلمة اصول الفقه دي كلمة متكونة من كلمتين كلمة متكونة من ايه من كلمتين كلمة اصول ودي كلمة لوحدها وكلمة فقه ودي كلمة لوحدها طيب أم قيل طبعا الأصول جمع إيه أصل فهيعرف إيه إيه الأصل قبل فالأصل ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه إيه غيره يبقى إيه الأصل الحاجة اللي بيتبنى عليها حاجة غيرها ده جميل جدا ممكن يبقى بمعنى الأساس الأساس بتاع المنزل عبارة عن المكان الحاجة اللي بتتحطى عشان يتبني عليها إيه؟ غيرها تمام؟ ما يبنى عليه غيره يسمى أصل طيب والقاعدة في أصول الفقه هي أصل برضو ليه؟ لأن الحكم بينبني عليه والدليل في أصول الفقه أصل لأن الحكم بينبني على الدليل يبقى الشيء اللي هينبني عليه غيره بنسميه إيه؟ أصل حتى أنت في كلامك العادي تقول أصل الموضوع كذا يعني إيه؟ يعني الجزء المعتبر اللي نباني عليه الكلام في الموضوع هو اللي إيه؟ القضية الفولانية يبقى الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع هو ليه بيجيب الفرع إحنا الفرع لا وبضضها تتميز الأشياء،, تتميز الأشياء هو جايب لك الضد علشان يوضح لك الأصل، بيقول لك الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره يبقى والفرع ما يبنى عليه على غيره واضح كده؟ يبقى الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره خلصنا كلمة أصل عندك في الكتاب هتلاقي فيه خمس معاني لكلمة أصل عندك في الكتاب هتلاقي الأصليين بيقولوا بقى في أكتر من معنى لكلمة أصل تلاقي عندك في الكتاب أكتر من معنى لكلمة أصل هتلاقي العلماء يقولوا الأصل بمعنى القاعدة الكليلية المستمر الأصل بمعنى الدليل الأصل بمعنى الراجح الأصل هتلاقي فيه أربع معاني وهتلاقي فيه كتب ذكر التمن معاني الزركشي مثلا في البحر المحيط زود نقل عن القرافي تقريبا إنه زود نقل عن القرافي أربع معاني وزود عليهم أربع معاني كمان تمن معاني كلهم يشملهم إيه ما يبنى عليه غيره كلهم يشملهم ما يبني عليه إيه؟ غير فالجونة ريحنا قال لنا الأصل ما يبنى عليه غير خلاص؟ عرفنا تعرف كلمة أصل؟ عايزين نعرف masked names تعرف كلمة إيه؟ فق الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاكتهاد معرفة أحكام الشرعية طريقها الإيه؟ الاجتهاد يبقى عايزين نتكلم عن الأحكام الشرعية نعرف إيه اللي هي لأحكام الشرعية؟ هو مش عايز يطول الكلام في الأحكام الشرعية فقال لك الأحكام سبعة وذكرهم طيب إيه خلى الأحكام سبعة؟ لو تفتكروا إحنا قلنا أن وصول الفقه أربع أركان الركن الأولاني الأحكام صح كده؟ قلنا الأحكام دي باب مستقل في وصول الفقه بنكلم فيه عن الحكم الشرعي الأول وبعد كده من الذي يحكم بهذا الحكم؟ ومن الذي يحكم فيه أو عليه وما الذي يحكم به الأربع حاجات دول هم اللي بيمثله الباب بتاع الأحكام الجيوين يتكلم عن الحاجات دي؟ يتكلم بس يتكلم فين؟ جزء حطوا في التعريف بتاع أصول الفقه وجزء جابوا بعد التعريف وجزء جابوا بعد ما اتكلم على جزء من, من الأدل فإحنا قدامنا حاجة من اتنين ينجمل الكلام على الأحكام كله مع بعضه عشان ياخد عندنا تصور في الذهن واضح وبعد كده نقرأ الكلام على المتن أو أن احنا نقسم الكلام على الأحكام حسب مكانه في المتن أنا أميل للطريقة الأولى اللي هي أننا أجمع الكلام عن الأحكام كله على بعضه في مكان واحد وأقوله تمام؟ وبعد كده كل ما نقرأ في المتن جزء أقول الجزء ده اللي احنا شرحناه قبل كده في باب الأحكام واضح كده يا خنة يبقى أنا مش عايز أبدأ في شرح الأحكام المرة دي لأن لو يعني الكلام يكون مكتمل مع بعضه الأزان هيئذن فان شاء الله بإذن الله المرة جاي نبدأ في الأحكام وبرضه إن شاء الله ربنا ييسر أكون مجاهزة عرض بحيث أن هي تكون مكتوبة وجاهزة ونلخص الأحكام على بعضيها ونفهمها وبعد كده نقول الجويني يتكلم على النقطة دي في الحتة الفلانية من المت واتكلم عن النقطة دي في الحتة الفلانية من المت واتكلم عن النقطة دي في الحتة الفلانية اللي من, من المت في اشكال في الطريقه دي كده طيب حد عنده اقتراح آخر يعني موافقة طيب سبحانك الله ما اشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي